ثمنا جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريب من دارهم حتى ياتي وعد الله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 أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي يوعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك